بسم الله عندك يا ولد الفال التي ينصب الفعل بعدها بأن مضور وجوبا وكذلك الواو ماذا يشترى فيهما أحسنت أن يسبقا بنفي أو طلب فما المقصود بالطلب نعم الثماني الأشياء مروا ادعوا انها وسنواع لذن حظهم تمنى ورجوك النفي قد كمل فالطلب ثماني الأمر والنهي والدعاء والاستفهام إلى آخر ما ذكر أحسنت قال هل الفاء في قوله تعالى فلا يؤذن لهم فيعتذرون منصر ما بعد الفعل بأن مضوره وجوبا لا. هذه الفاء ليست السببية هذه عاطفة فهم يعتذرون قلنا فاء السببية التي تفيد السببية فهذه الفاء عاطفة فيعتذرون أي فهم يعتذرون أي مجرد العاطف فمثال النفي قبل الفاء لا يقضى عليهم فيموتوا أحسنتا مثال الأمر أنت ذاكر فتنجح والنهي نعم لا تشرب السم فتموت أحسنت ومثال الدعاء اللهم اغفر لي فأدخل الجنة أحسنته. طيب. أنستفهام. أين بيتك؟ هل والتحضيض أو العرض قبل ذلك؟ هل تزورنا؟ تزورنا فنكرمك تحضيض. هل لا تزورنا فنكرمك تحضيض؟ أبلغ من العرض في حث وإزعاج. والعرض قنبلين ورفق. Talib belin warfu, wadakah talib ma'ahth, wazgaaj, fawablaq. Taim. Tmeni. Leyt al-shabab iegudu yooman, fakuwirahu bima f'ala al-mashibu. Asinta. Atteraji. Arja. Teraji. لعل الله يشفيني بها أزورك أحسنت بسم الله ناخد درسا قال رحمه الله والجواب بالفا والواو وأو تقدم معنى الكلام على الجواب بالفا والواو أي أن الفعل المضارع ينصب بعد الفاء والواو إذا وقعت في جواب نفي أو طلب هذا معنى قوله والجواب بالفاء والواو أي أن الفعل المضارع ينصب بأن مضمرة وجوبا إذا وقع بعد الفاء والواو الواقعتين في جواب نفي أو طلب وأما قوله وأو ليس المقصود أنها تقع في جواب نفي أو طلب كالفاء والواو وإنما المقصود أن الفعل المضارع أيضا ينصب بعد أو العاطفة ينصب عدا أو العاطفة التي يحل محلها إلى أن أو إلا أن هذه الواو أو هذه او التي ينصب بعدها الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا فليس كل او ينصب بعدها الفعل المضارع بأن مضمرة وإنما المقصود بأو التي ينصب الفعل المضارع بعدها هي او التي حل محلها إلى ان أو إلا ان فهذا هو ضابط أو التي ينصب بعدها الفعل المضارع مثال الأول سأنتظرك أو تجيء سأنتظرك أو تجيء فأو هنا حرف عطف وتجيء فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي يحل محلها إلى أن لأن معنى الكلم سيكون سأنتظرك إلى أن تجيء إلى أن تجيء فهنا ينصب الفعل المضارع بعدها إذا حل محلها إلى أن أو إلا أن فإن كان الأمر كذلك نصب الفعل المضارع بعدها ومثال آخر أيضا لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمان إلا لصابري الشاهد أو أدرك المنى فالفعل المضارع هنا منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي حل محلها إلى أن لأنه سيكون الكلام لا يستسهل النصعب إلى أن أدرك المنى فأي أن يستمر في ذلك لنصل إلى الغاية فهي هنا حرف عطف يفيد الغاية أو بمعنى إلى أن بمعنى إلى أن التي تفيد الغاية طيب أو يحل محلها إلا أن كذلك أيضا تكون ناصبا للفعل المضارع أو ينصب الفعل المضارع عندها بأن مضوراه في هذه الحالة إذا حل محلها إلا أن لا أقتلن الكافر أو يسلم لا أقتلن الكافر أو يسلم فهنا أو حل محلها إلا أن لأن مع الكلام لا أقتلن الكافر إلا أن يسلم سأترك قتله بعد ذلك إلا أن يسلمه فيترك قتله هذا واضح وكنت إذا غمست غناة قوم كسرت قعوبها أو تستقيما وكنت إذا غمست غناة قوم كسرت قعوبها أو تستقيما أي إلا أن تستقيما فأترك ذلك واضح فهذه هي أو التي ينصب الفعل مضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا ضابطها أن يحل محلها إلى أن أو إلا أن هذا هو ضابط أو التي ينصب بعد الفعل مضار. سأنتظرك أو تجيئ أي إلى أن تجيه. وكذلك أيضا المثال الثاني لا قتلنا الكافر أو يسلمه إلا أن يسلمه. فما هو الفرق بين التي التي حل محلها إلى أن والتي حل محلها إلا أن ضابط الأولى هذه التي حل محلها إلى أن أنما قبلها ينقضي شيئا فشيئا ما قبلها ينقضي شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى الغاية. لا استسهلن الصعب أو أدرك المنى أي استمروا في استسهال الصعب شيئا فشيئا إلى إدراك المنى وهي الغاية. إلى إدراك المنا وهي الغاية. فما قبلها التي معنى إلى أن ما قبلها ينقضي شيئا فشيئا. والثانية ما قبلها ينقضي دفع واحدة. لا قتلنا الكافر، فقتل الكافر ما يكون شيئا فشيئا، يكون الدفعة واحدة ما قبلها يحصل دفعة واحدة، والأولى ما قبلها يحصل شيئا فشيئا، فالتي بمعنى إلى أن ما قبلها يحصل شيئا فشيئا، والتي بمعنى إلا أن ما قبلها يكون دفعة واحدة. لا قتلنا الكافر، هل القتل يكون شيئا فشيئا؟ إذا حصل ما يكون دفعة واحدة، أليس كذلك مرة واحدة؟ طيب هذا هو الضابط قد يكون المثال الواحد يصلح لهذا وهذا قد يكون المثال الواحد يصلح لهذا وهذا لأل زمنك أو تقضيني حقي لأل زمنك تقضيني حقي فهذه تصلح أن تكون بمعنى إلى أن تقضيني حقي سألازمك واستمر معك ما تركك لأل زمنك أو تقضيني حقي أي إلى أن تقضيني حقي أترك الملازمة لك بحصول الغاية وهي قضاء حقي الذي عليك فإذا حصلت غايتي وهي قضاء حقي الذي عليك تركتك فهي تصرح أن تقوم بمعنى إلى أليس كذلك أو يصرح أن يحل محلها إلى أن لأن سيكون الكلام لألزم أنك إلى أن تقضيني حقي وهذا معنى مستقيم ويصرح بهذا المثال أن تقوم بمعنى بمعنى إلا أن أو أن يحل محلها إلا أن لا ألزمنك إلا أن تقضين حقي. ليس كذلك يصلح إلا ما يصلح. يصلح لا ألزمنك إلا أن تقضين حقي. سأترك بعد ذلك الملازمة. هذا واضح. ومن ذلك البيت الذي كان يكرره الألباني رحمه الله وهو من استشهد بشعره هذا القائل: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه واعقنا أن لاحقان بقيصره. فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر الشاهد هنا أو نموت فنعذر نحاول ملكا أو نموت فنعذر فهذه أو تصلح أن تكون بمعنى إلا أن نموت ويصلح أن تكون بمعنى إلا أن نموت فنعذر عند الله سبحانه وتعالى واضح فالمثال الواحد يصلح ربما للأمرين وهما ما سمعتها أن يحل محلها إلى أن أو يحل محلها إلا أن كما في الأول ألزمنك أو تقضيني حقي أي إلى أن تقضيني حقي أو إلا أن تقضيني حقي وكذلك هذا البيت فقلت له لا تبكعينك إنما نحاول ملكا أو نموتا فنعذر فالشاهد أو نموت هنا فأو صالحة لأن يحل محلها إلى أن إلا أو إلا أن إلى أن نموت أو إلا أن نموته. وإذا كان يقوله رحمه الله يكرره ويتمثل به كثيرا في الرد على خال المسلمين المستعجلين في الوصول إلى السلطة إلى آخر ذلك وإقامة حكم الله فيما يزعمون، فكان يتمثل بهذا البيت بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه. فأيقن أننا لاحقان بقيصرا فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا فنعم الشخص يعمل بالسبب وما تمات يسأي قامت حكم الله في أرضه على ما أراد الله فبها ونعمة هذا المطلوب وإن لم يحصل ذلك فأنت إن شاء الله تعذر بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإبانة الحق للناس ويظهر التوحيد للناس لانتظار نعم تؤمر شيئا فشيئا إلى أن يحصل <تصفيق> وليتين كذلك بعض المعكس يكون ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا لكن لا هذا أن ما قبلها يحصل شيئا فشيئا وكذلك فيما تقدم ما قبلها يحصل دفعة واحدة إذا كانت معنى إلا أن أو يحل محلها إلا أن فنكون بهذا انتهينا من النواصب التي تنصب الفعل المضارع وهي كم عشرة وتنقسم إلى قسمين قسم ينصب بنفسه وهو كم عدده أربع أن ولن وإذن وكي وقسم ينصب بأن مضمرا وهو قسمان أيضا إما أن تكون مضمرة جوازا أو تكون مضمرة وجوبا فالذي ينصب بأن مضمرة جوازا ذكر واحدا هنا فقط وهو لام كي ويقال لها أيضا لام التعليل والذي ينصب بأن مضمرة وجوبا ذكر خمسة وهي لام الجحود وضابطها أن تسبق بما كان أو لم يكن أي تسبق بالماضي المنفي أو بالمضارع المنفي هذا أعم وأحسن أن تسبق بك بالماضي المنفي بما أو بك أو بالمضارع المنفي بلم هذا هو الضابط في لام الجهود أنها تسبق بكانة أو بالماضي المنفي بما أو المضارع المنفي بلام طيب والثاني حتى أحسنته ويقال فيها حرف غاية أو تعليل حرف غاية وجر أو تعليل وجر مت تكون غاية وجر نعم أحسنت إذا كان ما قبلها ينقضي بحصول ما بعدها أحسنت وما بعدها غاية لما قبلها إذا كان ما قبلها ما بعدها غاية لما قبلها أي ما قبلها ينتهي إذا حصل ما بعدها كما تقدم معنا الأمثلة على ذلك طيب والتعليق ما قبلها سبب لما بعدها ذاكر حتى تنجح ذاكر حتى تنجح فما قبلها كما ترى المذاكر سبب للنجاح طيب وذاك الأول سأنتظرك حتى تأتيني فما قبلها ينقضي بحصول ما بعد هذه الغاية طيب بقي معنى الجواب بالفاو والواو والمقصود بالفاو نفات سببية والواو وفال السببية هي التي ما قبلها يكون سببا لما بعدها ذاكر فتنجح ذاكر فتنجح فما قبلها سبب لما بعدها واو المعية التي ضابطها والتي يحصل ما بعدها وما قبلها في زمن واحد هذه واو المعية هي التي يحصل ما قبلها وما بعدها في زمن واحد اجتمعان في زمن واحد طيب وأو ما ضابطها أو التي ينصب بعدها الفعل المضارع من المضمرة أن تكون أو أن يحل محلها إلى أن أو إلا أن أحسنتها فضابط التي يحل محلها إلى أن هي التي ما قبلها ينقضي شيئا فشيئة أحسنتها ذاكر أو تنجحها هذه ممكن تحمل حتى على معنى آخر لكن ما نجده طيب والثاني التي يحل محلها إلا أن أن يكون ما قبلها يحصل دفعة واحدة لا أقتلن الكافر أو يسلم فالوقات يحصل دفعة واحدة وما يكون شيئا فشيئا طيب انتهينا من هذا نأخذ شيئا من جوازم نعم فضل. فالحاصل يا أخو المعذرة الحاصل أن, أن تضمر بعد ثلاثة حروف بعد ثلاثة حروف من حروف الجر وبعد ثلاثة حروف من حروف العطف فيما تقدم أن تضمر بعد ثلاثة حروف من حروف الجر وهي لا من التعليل ولا من جهود وحتى هذه ثلاثة حروف من حروف الجر الحاصل مما ذكر المصنف رحمه الله في هذه العشاء التي مرت معنا وهو الإضمار إضمار أن فيضمارها يكون بعد ثلاث حروف من حروف الجر وهي لام كي ولم جهود حتى وبعد ثلاث حروف من حروف العطف وهي الفاء والواو وأو هذه الخلاصة فضل بارك الله فيه نعم نعم أو يستقيمه لأضربن العاصية أو يستقيمه إلا أن يستقيمه أو إلا أن يستقيمه يصلح هذا وحاله أحسن قال رحمه الله والجوازم ثمانية عشرة وهي لم ولما وألم وألم ولام الأمر الدعاء ولا في النهي والدعاء. وإن وما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى وأيان وأين وأنا وحيثما وكيفما تقدم معنا أن الفعل المضارع يكون مرفوعا أبدا ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم وأخذنا الناصب وما يتعلق بها فإنه إذا دخلت عليه نغلت. نغلته من إيش؟ نغلته من الرفع إلى النصب، وكذلك أيضا الجوازم أيضا تحيل عنه أو تبعد عنه الرفع وتنقله إلى إش إلى الجزم. الجوازم تدخل عليه فتجعله مجزوما بعد أن كان مرفوعا. وذكر المصنف هنا أن الجوازم ثمانية عشر ودليل ذلك الاستقراء استقر النحاة رحمه الله تعالى الأدوات التي يجزم به بها الفعل المضارع فوجدوها ثمانية عشر ثمانية عشر جازم وهذه الجوازم التي تجزم فعلين تنقسم إلى قسمين لا هذه الجوازم التي تجزم الفعل المضارع تنقسم إلى قسمين قسم يجزم فعلا واحدا فقط وقسم يجزم فعلين الجوازم والجازم والجوازم جمع جازم والجزم في اللغة ما هو القطع كما تقدم، فسميت هذه جوازم لأنها تقطع عن الفعل مضارع الحركة أو أو الحرف على المعنى اللغوي. هذه سميت جوازم لأنها تقطع عن الفعل الحركة أو الحرف على ما سيأتي. لأن الجزم في اللغة بمعنى القطع، وهذه كما ترى والجوازم الجوازم جمع جازم والجزم في اللغة القطع، فهذه سميت بالجوازم لأنها تقطع شيئين عن الفعل إما حركة أو حرف هذا واضح لم يقم زيد ماذا قطعت؟ حركة لم يدع زيد ماذا قطعت؟ حرف حرف العلة قطعت عن هذا طيب فهذه الجوازم عددها كما قال رحمه الله ثمانية عشر جازما وهي تنقسم إلى قسمين قسم يجزم فعلا واحدا وقسم يجزم فعلين وإلى القسم الأول أشار بقونه رحمه الله وهي لم ولما وألم وألم ما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء فكم عددها هذه التي تجزم فعلا واحدا ستة عدد الحروف التي تجزم فعلا واحدا ستة لم ولما وألم وألم ما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء فهذه الستة تجزم بعلا واحدا فقط فلا تتعدى إلى غير ذلك لها وحقها الجزم لواحد فقط أما ما يجزم اثنين فسيات الكلام عليه أخره لطول الكلام عليه أخره المصنف وبدأ بالأول لأن الكلام عليه سهل وأخصر من الثاني فلذلك قدم هذا وأخر الثاني فيتكون علا التأخير الثاني ما هي طول الكلام؟ عليه، أي الثاني الذي يجزم فعلين، أخرى لأجل هذه العلة. فنبدأ إن شاء الله كما بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالقسم الأول، وهو الذي يجزم فعلا واحدا. طيب، قال وهي لم، لم هذه يقال فيها حرف نفي وجزم وقلب. هكذا إذا عربتها تقول فيها حرف نفي وجزم وقلب. أما كونها نفيا فهذا واضح. لأنها تنفي ما بعدها لم يقم زيد نفت القيام عنه أن كذلك فقيل له نفي لأنها تنفي ما بعدها لم يجلس لم يقم لم يأكل لم ينم إلى أخره فهنا أفادت النفي كما ترى نفت الأفعال التي بعدها وأما كونها جزما فلأنها تجزم ما بعدها هذا واضح لم يقم لم يجلس لم يقعد إلى أخره فيحرف جزم لأنها جزمت ما بعدها كما ترى وأما كونها للقلب أو حرف قلب لأنها تقلب زمن المضارع من الحال والاستقبال إلى المضي لم يقم زيد أي فيما مضى لم يقوم زيد أي فيما مضى فتقلب زمن المضارع يدل على زمنين كما تقدم معنا يدل على الحال أو إيش أو الاستقبال متى هذا إذا لم تدخل عليه لم الجازمة فإن دخلت عليه لم الجازمة قلبت زمنه الذي هو الحال أو الاستقبال وجعلته يدل على المضي لم يقم زيد أي متى فيما مضى لم يأكل زيد أي فيما مضى لم ينم زيد أي فيما مضى فيما أخبرك عن الماضي أنه لم يفعل هذا الشيء فقولهم قلب أي أنها تقلب زمن المضارع من الحال أو الاستقبال إلى, إيش إلى المضي إلى المضي, إلى المضي فإذا قال الشخص لم يأخذ هل أخذ زيد هذا؟ لم يأخذ هذا زيد، أي أنه فيما يش فيما مضى لم يأخذ هذا الشيء فإذا لم يقال فيها حرف نفي وجزم وقلب نفي وجزم واضح فقيل لها نفي لأنها تنفي ما بعدها وجزم لأنها تجزم ما بعدها وقلب لأنها تقلب زمن المضارع من الحان أو الاستقبال إلى إلى المضي هذا واضح طيب نأخذ أمثلة على ذلك لم يلد ولم يولد ولم يكن نعم لم حرف نفي وجزم وقلب هذا يحفظ حرف نفي وجزم وقلب يلد فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون أحسنته ولم يولد مثله أيضا إلا أنه مغير الصيغة مجزوم بلم علامة جزمه السكون وكذلك لم يكن مجزوم علامة جزمه السكون علم الإنسان ما لم يعلم عندك بس ما لم يعلم لم حرف نعم احسنت. عرف نفي وجزم وقلب ما معنى قلب تقلب زمن الفعل مضارع من الحالة والاستقبال إلى الماضي. احسنت. علم الإنسان ما لم يعلم ما كان يعلم شيئا في الماضي طيب يعلم في المضارع مجزوم بلم وعلام جزمه السكون أحسنت لم تكن آمنت من قبل يعني طيب نفي وجزم قلب وتكن في المضارع مجزوم بلم وعلام جزمه السكون ولم يخشى إلا الله فكلم. لم حرف نفي وجزم قلب ولم يخشى إلا الله يخشى فعل مضارع مجزوم بلم وعلى ما حذف حرف علّة الفعل الذي تجزمه لم أو غيرها من الجوازم قد يجزم بالسكون وقد يجزم بحذف حرف علّة وحذف النون على ما تقدم معكم أحسنتات إلا الله إلا حرف حصر وإل الله لفظ الجلال منصوب على التعظيم طيب أحسنت ويقال مفعول به لفظ الجلال مفعول به ولا تقول الله مفعول به خطأ وإنما تقول لفظ الجلالة وأحسن من هذا في التعبير منصوب على التعظيم فإذا وقع لفظ الجلال مفعولا به أي لفظ الجلال فأحسن ما يعبر به أن يقع منصوب على التعظيم وإن أردت التعبير المفعول قلت لفظ الجلال مفعول به ولا تقول الله مفعول به هذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى فتنتقل إلى النفل لكن لو وقع فاعل قلت الله فاعل الله فاعل قال الله كذا الله فاعل أم مفعول فما يقال الله مفعول به فهذا لا يصلح وإنما تقول لفظ الجلالة منصوب على التعظيم أو لفظ الجلالة مفعول به طيب ومن الجازم أيضا التي ذكرها وتجزم فعلا واحدا لما وهي كلام في جميع ما ذكر لما كلام في جميع ما ذكر أي أنها حرف نفي وجزم وقلب هذا معنى قولهم في جميع ما ذكر أي أنها مثل لم تماما حرف نفي وجزم وقلب ولما يعلم الله عندك لما حرف نفي وجزم وقلب أحسنت يعلم في علم الظاهر مجزوم علم جزمي السكون حرّك لالتقاء ساكنين هنا، ولا هو ساكن لكن لأجل المتقاء مع ساكن آخر حرك ولما يعلم يعلم الله، ولا لم مجد الساكن الثاني لم يحرّك، ولما يدخل الإيمان وعند من في قلوبكم. طيب لما حرف نفي وجزم بمعنى لم يدخل الإيمان في قلوبكم وكذلك ولما يعلم الله أيضا طيب في علم ضارع من جزم بلما وعلم جزمي السكون سنت حدك الالتقاء الساكنين ولما يدخل حدك الالتقاء الساكنين طيب عندما كلا لما يقضي ما أمره كلا لما يقضي ما أمره بس لما يقضي حرف نفي وجزم وقلب أي لم يقضي فهي بمعنى لم لم يقضي ما أمره حسنته وعلام جزمي مجزون بلوم علام جزمي ما في سكون هنا غيرنا في التمثيل عمدا حذف حرف العلة وهو أليا حسنته ولما يأتهم تأويله ولما يأتهم تأويله لما حرف نفي وجزم وقلب أي لم يأتيهم تأويله إلى الآن طيب يأتي فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذب حرف علا وهو أني أحسن تبارك الله فيه والها مفعول به والميم للجمع عندك يا أخي من هذا, هذا الولد نعم بل لما يدوق عذاب بل لما يدوق عذابي طيب حرف ضراب كلام على لما بس فقط لما يذوقوا لما حرف نفي وجزم وقلب ويذوق في المضارع وجزمهم على جزمي حذف النون أحسنت والوضمير متصل مبني في محل رفع فعن وآخرين منهم لما يلحقوا بهم لما يلحقوا بهم أي لم يلحقوا بهم لما حرف نفي وجزم وقلب ويلحقوا في المضارع مجزوم بلما وعلى من جزمه حذف النون والواو والواو فاعل أحسنته وما بقي إن شاء الله في الغد أظن جاء وقتنا سبحانك اللهم وحمدك لا إله النادس. فارغ بين النفي والنهي النهي طلب والنفي خبر